فاننا خلقناكم من تراب فانكم من بعد ذلك سائلون ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مقلقه وغير مقلقه لنبين لكم وننقي في الارحام ما نشاء لا ادري وشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلوه اشدته ومنكم من ترفاهم منكم من يرد إلى أرض العور لكي لا يعلم, لا يعلم من بعد من شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج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 ثاني عطفه لنغن عن سبيل الله له دنيا خزر ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرفه فإن أصابه خير لكم أن به فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قسرت ثنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضغه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضغه أقرأ من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 هل يذهبن كيده ما يغني وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمدوس والذين أشرفوا إن الله يقصل بينهم يوم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 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قِطْعَتْ لَهُمْ فِي آبِهِمْ مِنَ النَّارِ يُخَطَّمُونَ فَاوْقِعُوهُمْ فِي الْحَمِيمِ يُغْشَاوُونَ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُرُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإرحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع ويذكر رسم الله في أيام معلومات على ما رَزَقَ من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعبوا البائش الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العليق ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلأ عليكم فاجتنبوا الغدس من الأوثان واجتنبوا قول الزود هنا فاء لله غير مشركين به ومن يشرك في الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذالكا مَن يعظ مشاء والله فإن نهر تقوى القلوب لكم فيها منافع لا ادنى ثم قم محنها الى البيت العتيق ولكم لامة جعلنا ما سكن ليتقوا اسم الله على ما, على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فلهم أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما أغزق لهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القامع والمعتر فذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم فذلك سخرنا لكم لتكبر الله على ماداكم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 وَلَ لا دفُ الله إا سَبعظَهُم ببععضَِّهّمَْ الصامع وَ ب لَّمَ الصام وَب صَلَغااتُ وَمساتدُ يُذكَر فيِي هَسمُ الله كَافار وَلا يَنشرَّ الله م يَص إ الله لَ عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنكر ولله عاقبة الموت وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوح وأصحاب مديم فكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَاسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس لما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين هُنَالِكَ أَصْحَابُ الجَهَنَّمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لها للذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة وقتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم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 لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا لَّا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عُوقِبَ بِثَمَنِ مَا عَمِلَ عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ غُفِرَ عَلَيْهِ لَهُ الله نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِدُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ وَيُولِدُ وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العدي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مقدرة إن الله لقيق صبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لَهُ الغني الحميد ألم تر أن الله سخى لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله للناس لرؤوف رحيم وَهُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الَّذِينَ شَكَرُوا لَكَفُرُوا بِهِ ۚ بِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاصِحُونَ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ لَا عِلْمَ لِي بِمَا تعملون.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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يجلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار على الله الذين كفروا يا ايها الناس اتبعوا ما نزل لكم من ربكم فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يحيطوا ذبابه ولا وجد معولا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قضاه الله حق قدره ان الله لقهور عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا وَمِنَ الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الضمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلكون وجاهدوا في الله حق جهاده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 فَأَنْعَمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَن يَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى ولا يزال الذين كفروا في مريه من محنة حتى اذا اتهم الساعه ورتت او ياتيهم اعداء يوم عظيم الملك يوم الى الله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين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 إن الله لعفوظ غفور ذَلِكَ بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بشير ذَلِكَ بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العدي الكبير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 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله للناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لففور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر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 قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلفوا ذبابا ولو اجتمعون وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقضوه منه ضعفا